اتغير اللي بداخلي منهم ومن طبعهم و م ع ا د ل ي خاطر اتغير اللي بداخلي منهم ومن طبعهم وما عادلي خاطر بهم ما عادلي خاطر بترك هواهم وانسحب ماهو بكفي ما ي ده غصب ل أ ن ا ل ه و ا ء معهم صعب والبعد أ ر ح م منهم اه لان ا ل ه و ا ء معهم صعب ا والبعد أ ر ح م منهم والقلب منهم ما لقا غير الالم ق القلب ن ه م مالقا غير, غير الشقا لكن بعيش اللي ب ق ا م والبعد أ ر ح م منهم اه لكن بعيش اللي ب ق ا م والبعد أ ر ح م منهم وما عاد لي خاطر بهم والله ما عاد لي خاطر